لنا الحمد بباك محمد أبوان سبعيه أبوان السفاة ونعب بفالد من شروع وسناء ومن ضيئات أعمالنا من يدل هزاه ثلاث قبلات ومن يبذل ثلاث قبلات وأشهد أن لا إله إلا الله محتكم لا شريكة وأشهد أننا وعمّا من أبده واصوله يا إلهي الآن أستقل الله حفا القاتل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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الامام رسوله فقد قال قولا عظيما فانا ان اصدق حديث كلام الله واحسن البلا هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر مجلسة الفدعة وكل فدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوان تسلمون روى إمام التربذين في سننه في شنن صبيح عن حفظ الله بهم رضي الله عنهما أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تضر من يوم وإلى يوم القيامة كأنه ربي عيني فليقى إذا الشمس كورت وإذا السماء انقضرت وإذا السماء انشفرت فقال الله عز وجل في هذه السور الفكية ما يكون يوم القيامة من هول عظيم إذا خانت الساعة من ذلك تكفير الشمس وذهاب ظلمها وكذا انكدار النظوم وانتشارها وانتشارها وكذا سير الجبال وزوالها وكذا تعطيك العشاء والعشاء ليسلوه الحوالي النار الحامل في الشهر العاشق قبل المضعي أيام فإن أصحاب آل هرب الصدع يطرقونها ويعطيونها ويجعونها وكذا رضا الله عز وجل حشر الضحوش وجمعها قال ابن عباد رضي الله عنهما يُحشَر كل شيء حتى الزباب يُحشَر كل شيء حتى الزباب وكما تفجِل الضحار والتجارها فتصير الضحار كلها وحرا واحدا مشتعلا فينفجر التجارا لا يعلنه رسى الله تعالى وكما فكر الله عز وجل تدريج الحموث أي حشر الكفار مع أسوالهم وأنفالهم فيحشر الكفار عن الكفار ويحشر الكفجار عن الكفجار ويحشر الأضرار عن أضرار وأذنى عن السماء فلا تسد عن سغيرها قال سبحانه إذا السماء انطبرت وقالت في الآية كفراء إذا السماء انشقت فهذه السماء تنشق وتصبح هيئة ضعيفة قال سبحانه فكيف تستكون انتفقوا يومًا يجعل الوزا نشيقا السماء من قضر به كان وعده مفعولا هذه السماء التي أحكم الله من آل قوة تصبح يوم القيامة هشة هيفة من فلك الملوه وجباد السماوات والأرض. قال عز وجل فيومين وقع في واقع وانشقت السماء الثلية يومين وانية على أرجالها ويشمل عرض ربك فوقهم يومين الثمانية وأقر الله عز وجل أن لون الثماء يتغير فتذوب كما يذوب المعدن وتتلول كما تتلول أصدار الذي يزال فيها فتارة ان تكون السماء حمراء وداره ان تكون خضراء وداره تكون غرقاء وداره تكون غير ذلك قال سبحانه فاين شقت السماء ما كانت ورقة الكذبان كانت ورقة الكذبان فبأي آلاء يرضقنا مكذبان وقال السجن يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُلْبُ وَتَكُونُ الجِبَالُ كَالْرِلْبِ وقال عز وجل ويوم تشقق السماء للغماء ومزّل فلالكاً تمزيلاً هَالْمُلْكُ يَوْمَيْهِ لِلْحَبُّ لِلْرَحْمَانِ وكان يوماً على الكافرين عقيراً وقال عز وجل يوم نضم السماء طيب في جسل الكزر كما بدأنا أول فضل نعيده الزمان تنوى يوم البيانة. كما تنوى الصحيفة التي في الكتابة هذه الأهوال كلها أيها المسلمون يحس بها الكاثر كأن كل يوم خمسون ألف سنة ولكنه يخفق ويهور ذلك على المؤمن فيحس بها كتاعة يزيرة من الزمن قال قرحانه ان جللت لثمت لهم من الحسن اولئك عنها تبعدون لا يسمعون حديثها وهم كثير اشتهت امرتهم غارقون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتت النظر أيها المسلمون لشدة ذلك الهوم والموضع يتمنى الكاثر يوم لو يعطى فوصة يبتدي فيها من عباد ولكن هيها لديها فيوجه الكاثر لو نجا وحده وهلق الناس كلهم أجمعون هذا الكاثر الذي كان في هذه السنة ينرح ويدعف وينرح ويطرح يسف ذين الله عكسى ولده ويسف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهدئ بآيات الله ويفعل ويفعل اسمعوا لما يقول الله تعالى عنه يوم تكون الصمار كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما لا يسأل الصبيب صديقا مع ما يرام من شدة وهو ولا يسأل حميم حميما وصار له يود المجرم لو افتدي من عذاب يومه ببنيه وطاحبته وأخيه وقصيلته أي عائلته وقصيلته التي تقويه ومن في الأرض جميعا تمنديه كذر كلا ليس الامر كما يظن الكافر وعلى امر بمالك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان قلت صلوى عليه وسلم يجاور الكافر يوم القيامه فيقال له ارى انت لو كان لك نصف الارض جابا هكنت تستدين فيقول الكافر نعم فيقال له قد كنت تسكن ما هو ايسر من ذلك في الدنيا فأذين فيا صاحب الناس أنفق من مال الله الذي آتاك من قبل أي حال بينك وبين النفقة والصدقة وأزل سكاة المالك من قبل أن تعذب به في عمال النار وبين القرار أيها المهمون أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أننا سنقف بين يد الله تعالى رجالا ونساءها للحساب والجذائب والعقار ولكن قبل هذا أمور عقار تكتب عن أبي سعيد موضي الله عنه أن ناتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رب الله هل نرى ربنا يوم القيامة هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هل قضاء بالظاهر هل في الشمس في الظاهرة في صحوة هل تشكور في رؤية الشمس صحوة في الظاهرة هل تستهدمون في رؤية الشمس بالظاهرة في ليس معها سحاب وهل هو ضربون برؤية القبر ليلة البت صحوة ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله يعني أن الأمر ممكن وواضح ومعكوم جدا فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة أسنى مؤسل لتذبع كل غمة ما كانت يعبد فلا يبقى أحد كان يعتم غير الله من الأصنان والأزلان والأمصار إلا يتشافطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعتم الله من فل وفاجر وغفى الكتاب التساب أي بقايا أهل التساب فيدعى لهم فيقال لهم ما كنتم تحقنون في الدنيا فيقولون كنا نحن حزير بن الله فيقال لهم كذبكم ما اتخذ الله من طاحبهم ولا ولد فماذا تقول ماذا تريدون فيقولون عطشنا يا ربنا فاتقنا فينشارب إليهم ألا تلقون ألا تشربون فيحشرون إلى النار كأنها طواب يحقب بحرها بعضا فيتساقون في النار ثم يفعل نصارى فيقال لهم ما كنتم يحقون في الدنيا فيقولون كنا نعلم المسيح بن مريم فيقال لهم كذب ما اتقل الله من صاحبة ولا وزن فيقال يقول فيقولون اشفنا يا ربنا في اشفنا فانشاك اليهم الا تريدون فيحشرون الى جهنم كانها سرب يحتض بعضها بعضا فيتدافعون جميعا في النار لعنه الله والملائكه والناس اجمعين على النبي والنصارى أقول ذلك تسمعون وأستقر الله لي ولكم تستقرون إنه هو الغفور الرحيم الحمز بالله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى ومن على آثاره سر وكفى قال عن الصلاة والسلام في ثمان حديث سابق فيتساقط اليوم هو في النار فالساء إذا لم يبقى إلا لم كان يعد الله تعالى من بره وفاجر أتاهم ربهم عز وجل في أدنى صورة في أقرب صورة من الكثير أرض فيها قال كما تنتظرون لتدفع كل أمة ما كانت تحبط قالوا يا ربنا صارتنا نافة الدنيا أذكر ما ركنا إليهم ولم نطاعدهم فيقول الله عز وجل ألا ربكم فلا يعرفونه أولا فيقولون نعوذ بالله لنك لا يشك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم لا يكاد من ينطرف وينطرف لهم من المكانه فيقول هل بينهم وبينهم هل يحكونها فيقولون نعم فيكشب الله سبحانه وتعالى عن شاقه سيكون حقيقية ليس كمسره الشيء والصف والسميع المطير فيشق الله تعالى عساقه فلا يبقى من كان يسجد لله في احتلقاء نفسه إلا أبنى الله تعالى له بالسجود ولا يقام كان يسجد احتفاءاً ورياتاً في هذه الدنيا إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد وقر على قتال مصداق هذا ما نفعله الله عز وجده في سورة القلب يوم ينجب عن جاغ واندعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبطارهم تغربهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قد كانوا يدعون الصلاة والسجود في هذه الدنيا وهم سالمون لك سبيل جيم فأروا فارك عمر رضي الله عنه نزلت هذه الآلة الكريمة في الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في المسال إذا الله اشتكى من الأقوال هجروا يوسى الله تعالى إلى بيوت الشياطين فاشتبذلت نبيه وهذا ناجد الذي هو خير المؤثر الجنالي حي على الصلاة حي على الخلاح وهم في شكرتهم يعملون في حفلات وظهرات اختلاف وطلوب وفزوك وعسيان وكشف للعوان احتكاف أمام الشاشات والقلوان لله عليكم أيها المصرمون ماذا يزد في هذه الشاشات غناب والموسيقى واستهاب للفرمان وإذهاب للهجمة بين الآبان والأبناء والبنات فاللهم إنا نقرأ إليك بما يبقى في هذه الشاشات هنا وهناك أصبح الكثير من الناس يجدون راحةهم في المجول والقرامل الشيطانية واللهم عزف جزة يقول الذين آمنوا وتضرعين قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضرعين القلوب فاللهم إنا نسأل كالعب والعافية في الدنيا والعقام قال عليه الصلاه والسلام في كتابه ثم يرون مؤمنو رؤسهم بعدها يسجدون للرحمن جل وعلا وقد نقل له في صورته التي راوه فيها اول مره فيقول الله عز وجل ان انكم فيقولون ثم يقرأ في ربما تذلل الله تذلل قيل يا رب الله ومجده مجد يا رب الله قال تحق ومجده اي مكان تتذل فيه اقلاب ولا تستطر فيه خطاطيك وجلاريب وحذك والحذك والشوف الصلب من الحديد فيها جويفة يقاردها في في التحدان فيمظن من في نولة قطف العين ومنهم ك... من يموت كالبرق ومنهم من يموت كالريح ومنهم من يموت كالطير ومنهم من يموت كأجاويل الخير ومنهم من يموت كأجاويل الذكابة فناء من المسلم ومخطوص مرسل في نار جهنم حيام الله إِنَّ قَعَ جَهَنَّمَ أَيُّهَا الْمُصْرِمُونَ سَبْعُونَ خَيْفَنِ سبعون سنة لا يضل الجادل إلى قعره قال سبحانه وإن منكم إلا كان على ربك حكما مقضيا هذا الصراف الذي بين الجنة والمار أحد من السيد وأزدت من الشعب يمض فيه المؤمنون على حسب أعزائهم فكلما كان المؤمن أكبر زادا والسحكادا لن يضغى الآخر منهم لا يستغير السير إلا بكبار وأما النافقون فلا يرون شيئا ويسلقون النور الذي كانوا يرون به فيقعون المقعية هنم أبل الآفلين قالوا العالم يوم تولوا منين والمبنات يسعى نوبهم بين أيديهم وبأيمانهم شرابه اليوم لن تجري من شهد الأنهار خارجين فيها نالك الضوء العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقار على القرص يوم يقول المنافقون والمنافقار الكبير آمنوا انظرونا لتفرس من نوركم انتظرونا لتفرس من نوركم قيلوا يقولوا المؤمنون من المنافقين استهزاء بهم كما كانوا يستهزئون من إذكهاد للدنيا ويسفرون منهم قيل ارشعوا وراءهم فالتبسوا نورا فلما يرجع المنافقون إلى الله يقول الله عز وجل فإنصر بصور زين جنة وطار قال عز وجل فضرب بينهم المسور له باد فاطته فيها الرحمة وغادره من قبله العباد يدعو المؤمنون ربهم عز وجل أن يكمنوا لهم وأن يغفر لهم قال عز وجل على رسالهم أصبرنا أذن لنا نظرنا وقفنا إنك عليكم بشيء قدير فيتفاق النافقون ورمنافقات في قعر يهنم علاج النافقات فلا يغلي عنهم أفوالهم ولا أولادهم ولا بغضتهم ولا, ولا فتابهم من الله شيئا فينا من المنافقون أهل الإيمان بحسرة ونظامة ألم لكم معكم في الدنيا؟ ألم لكم معكم في الدنيا؟ فيقول المؤمنون بلى كنتم معنا في الإشاركم ولكن إيمانكم ولياتكم لستكم معنا وإنما كانت مع هؤلاء ومع هؤلاء فيقول المنافقون ومنافقات بتبيل آمنوا انظرون ما إذا رجعوا وراءكم فانتبثوا مورا فضرب بينهم جسول له فانهم دادمه فيه محمد وطادرهم من قبله العباد ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنكم أنفسكم وترفصتم وارتدهم فتنكم أنفسكم بالشرك والشهوات والعاصي والذبات حتى جاء فاليوم لا يؤهد من فدية لا من منكم ولا باب ولا غير ذلك فاليوم لا يؤهد من فدية ولا من الذين كفروا مقوى من النار هي مولاه وبنس المصير عباد الله جنه والله أمر عظيم لقال ما بكى بأجله الصالحون والأنبياء ان قادونا بسرعه ورانا وادى روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعلينا الى وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نزال من تشتينا اضطلمت بنا فينا فسارا منها وما ظن اللهم ادرس علينا من وأصلح إحزاز بيتنا ودنا سمول الثلام الله مجعل بال بال آمن وإننا وسائر بلاد المسلمين سبحانه الله قربي حذب أشهر أن لا إله إلا أزهر أستغفرك وأتوق إليك والحمد لله رب العالمين